وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا, فعززنا بثالث فقالوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ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 قالوا ان تطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لرمجمنكم ولا يمسنكم من عذاب اليم قالوا طائركم معكم ايذ ذكرتم بل انتم قوم مسرفون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 اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّهُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادخُلِ الْجَنَّةَ قال يا ليت قوم يعلمون بما غفل لي ربي وجعلني من المكرمين